وماذا يفعل المصلون خلف الإمام إذا سقط مغشيا عليه أو أصابته الوفاة فجأة إذا توفي الإمام أثناء الصلاة كان حكمه حكم من انتقض وضوءه ووجب على المأمومين أن يتموا صلاتهم إما فرادا وإما بأن يتقدم أحدهم ليكمل الصلاة جماعة ولا يجوز لهم قطع الصلاة ولا الخروج منها فإنهم لن يستطيعوا أن يردوا إليه الروح وذلك بخلاف ما إذا كان هناك خطر يهدد حياة المصلي فإنه يجوز له أن يخرج من الصلاة والله أعلم